الذين أخرجوا من ديارهم بغير حُط إلا إلا أيقُول ربنا الله إلا أيقُول ربنا الله ولو لدفن الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين انك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 والذين مأجرون في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقهم الله لا يرزقهم الله رزقا حسنا وإن الله لهم خير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 الله يحكم بينكم يوم القيامة يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ